قُورَةُم أَن زَلنَّ وَفَرَ وَأَ زَلَّ فيأَاتِ بَاتِعَد قُ جِلْدٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ سَجَدَةٍ وَلَنْ تَخُلْقُمْ بِهِ مَا رَأَيْتَ أَلَا تَخُلْقُمْ واللي اشهد عذابه ما طائفه من المؤمنين الذين لا ينكحون الا الزانيه او 124. والذالية لا ينكحها إلا ذال أو مشرك 125. والَّذينَ يَومونَ المُر صناَتِثَُّ لََّ تُ بِأَووبَتِ شوهَذَ أَفَنجِدِدونهُم فَم نَ فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون لَالَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَنِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَحِيمٌ وَالَّذِينَ كُلُّهُمْ سُهَذَاءُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ فَشَهِدَتْ أَنَّ جَدِّي بَرَفَعَ بِاللَّهِ وَأَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَةٍ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِينُصْحَاقِ قِيلَ بَلْ خَوَّنْتُمْ Well, Laura laenfant